سجل لنا اعذب الالحان حي الرجال السنافيا قصد الشعور هل الايمان اهدي لهم الفقافيه سجل لنا اعذب الالحان حي الرجال السنافيا قصد الشعور هل الايمان اهدي لهم الفقافيه اهدي لهم الفقافيه فيها شرو رجع الفرسان ابطالنا للانغماسيا وقفاتهم داخل الميدان ما هي على الناس مخفية فيها شاروا رشجع الفرسان ابطال نال غماسية وقفاتهم داخل الميدان ما هي على الناس مخفية ما هي على الناس مخفية بغداد وبيا مع لبنان تشهد لهم بالفروسية وفي الشام صدوها للعدوان تكو صروح النصيرية بغداد وبين معال لبنان تشهد لهم بالفروسية وفي الشام صدوها للعدوان دكوا صروح النصيرية دكوا صروح النصيرية يا راوي يا السجان فيك الصفات القيادية ويا ذيبان الصعار سلطان كل البطولات مروية يا راوي يا قاهر السجان فيك الصفات القيادية ويأتي بنا الصاعر سلطان عن كل مروية عن كل مروية. يسعيدي في أمرتي للقرآن ذكراك في خاطري حياً بنسمكار الشهم يا خلان أبكى عميل الصليبية. ويسعي في أمرتي للقرآن ذكرك في خاطري حياً بنسمكار الشهم يا خلان أبكى عميل الصليبية. أبكي عميل الصليبيان والله لكم في المعارك شان أبطالكم أسد حربية لان الحديد عزمكم ما لان أنت السيوف في والله لكم في المعارك شان أبطالكم أسد حربية لان الحديد عزمكم ما لان أنت السيوف في انتو السيوف اليامانية والله لكم في المعارك شان ابطالكم اسد حربية لان الحديد وعزمكم مالان انتو السيوف اليامانية والله لكم في المعارك شان ابطالكم اسد حربية لان الحديد وعزمكم مالان انتو السيوف اليامانية انتو السيوف اليامانية انتو السيوف اليمنية